madhlun bihawak madhlun كموت وذري بك فضلها من فضلك فضله احبكي موتش وذري بك فضله فضائل من فضلك على روحها فضلها منو على روحها فضلها يي لاك يا عجيد الهاشميه اي لك روح هديه وحبك مو بيديا اي روح هديه وحبك مو بيديا احبك موت احبك موت احبك موت يا مولا يا المنتج هو الفنان صاحب فادي مختار المنتج الممثل لهذا العمل علاء العبيدي أنا وضي عبال أحبك واعترف لك يا هواني ما راسين نعرفك يا هواني أحبك واعترف لك يا هواني ما راسين نعرفك يا هواني جنون احنا بعشقنا يا هواني جنون احنا بعشقنا يا هواني يا ابدا منعفلاح حلمنيه وحق ضلعك يكيه وحبك مو بيديا وحق وحبك مو بيديا موت احبك موت أحبك موت, أحبك موت يا مولاي عبايا يا يا يا يا سلهه الكبس انت ابو فاضل وذا الحرب جبنا بيسلهه الكبس انت ابو فاضل بيسلهه غير قعدك بالعيله بيسلهه غير قعدك بالعيله بيسلهه بالعيل يا يا مشهود اسوح قسم غالي علي حبك مو بيدي قسم قال عليا وحبك مو بيدي أحبك, احبك موت احبك موت احبك موت يا مولاي عبا. سدها او رو سعدها من مثل هواسدها و بيبان العزم كف هواسدها هواشم انتبه ارغها هواسدها هواشم انتبه ارغها هواسدها هي هي هي كيرد لك الهواشم هالقضيه كيرد لك الهواشم هالقضيه فخري هل حبك مو بدايه فخري بكموت أحبك, احبك موت احبك موت يا مولاي عبا الحب اكو ضمن صاحب الاغراض ميثم السعدي وحسين الطليباوي الكلمات للشاعر الحسيني عباس الموالي اداء ارقى بين الحسينين بين سير